بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن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 فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررها قتل الإنسان ما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 أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا طَغْلَبَ الْبَاء وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ